111. إذ يغشى السدرة ما يغشى 112. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى 114. أفرأيتم اللات والعزى 115. ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم أنثى تلك أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن ما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وكم من ملك فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شفاعتهم شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بَعْدِ يشاء ويرضى مِنْ بَعْدِ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 والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأنكم من الأرض وإذ أنتم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا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 سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الموتها وأنه هو أبحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن